نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مس الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن المصلين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 أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ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 أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة كَلَّا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن بِدْل لخير منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداف سراعا كانهم كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم كرهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون